الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو الدرس الثامن المسجل من دروس الدرل البهية للإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ودرس اليوم هو في باب وما ينيه قال رحمه الله تبارك وتعالى باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة بضربة ناوية مسمية ونواقضه نواقض الوضوح باب الحيض لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقدرة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطى حتى تغتسل بعض الطهر وتقضي الصيام حتى تغتسل بعض الطهر وتقضي الصيام فصل والنفاس أكثره أربعون يوما ولا حد لأقله وهو كالحير هذا كلامه رحمه الله تبارك وتعالى وفي البداية يا إخوة نبين معنى التيمم فالتيمم لغة هو القصد تقول تيممت الشيء أي قصدته, الشيء أي قصدته. وتيممت الدار أي قصدتها فهذا في اللغة وأما في الشرع فهو استعمال التراب الطاهر أو ما يقوم مقامه نيابة عن الماء إذا فقد والتيمم له قصة له قصة حيث حدث فيها وإلا لم يشرع في البداية وهو من خصائص هذه الأمة بمعنى أن كل الأمم السابقة لم يكن لديها تيمم في دينها وإنما هو من خصائص هذه الأمة ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة فهذا لفظ البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وفي زيادة من حد عند مسلم من حديث حذيفة بن يمان قال صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء إذا لم نجد الماء يعني بزيادة تربتها طهورة، فهذه الآثار والأحاديث تبين أن التيمم كان من خصائص هذه الأمة، كان من خصائص هذه الأمة. أما قصة فرضيته، فقد أخرجها الشيخاني رضي الله رحمه الله من حديث أمنا عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاله حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ما الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع على فخذي واضع رأسه على فخذي وقد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فتيمموا فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصابنا العقد تحته وفي هذا الحديث فضلا عن الفوائد التي سنستفيدها في هذا الباب الذي معنا عظيم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم مع آل بيته ومع زوجاته وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهو عليه الصلاة والسلام ما قال لها دعنا من هذا العقد وأي قيمة له بل إنه حبث الجيش كله من أجلها رضوان الله تبارك وتعالى عليها، وهذا كذلك لعظيم مكانة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والآية التي ذكرها هي آية هي آية المائدة. وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر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 شارعت لنا التيمم طيب الإمام الشوكاني رحمه الله اختصر أبواب التيمم في كلمات معدودات وترك كثيرا من الأحكام الأخرى اختصارا ولعلنا إن شاء الله إذا اضطرنا نذكر بعضها أو نتركها للأسئلة والأجوبة فقال يستباح به ما يستباح بالوضوء يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء وذلك للآية التي ذكرناها آنفا وللحديث الذي ذكرناه الآن حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإنهم حبثوا عن الوضوء واضطروا إلى الوضوء ولم يجد الماء فأنزل الله عز وجل عليهم الآية وفوق ذلك كله الدليل هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أو بشرته رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه فهذا الحديث أفاد أن ال... أنه إذا فقدنا الماء الصعيد الطيب أو التراب أو ما يقوم مقامه هو طهور المؤمن ويقوم مقام الماء يقوم مقام الماء في سائر ما يتعلق به من أحكام حتى في الغسل من الجنابة حتى في الغسل من الجنابة وذلك لأحاديث سنذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا الذي ذكرناه هو التحقيق في هذه المسألة فإن كثيرا من الفقهاء لهم تفريعات وتفريقات وتفر... لا دليل عليها والمؤلف هنا لم يذكر, لم يذكر معنى الصعيد ورجح في كتب له أخرى أن المقصود بالصعيد هو التراب دون غيره من الأمور الأخرى دون غيره من أجزاء الأرض الأخرى والراجح يا إخوة ويا أخوات أن معنى الصعيد كما قرره علماء اللغة هو كل ما كان من جنس الأرض وأيد هذا القول فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الصحابة من بعده فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه أحدهم ألقى عليه السلام ولم يكن على وضوء فالتفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى جدار من خلفه وضرب بيديه عليه وتيمم ورد عليه السلام خشية أن يرد عليه السلام وهو ليس على وضوء وأيضا ثبت أن صلى الله عليه وآله وسلم كان على جنابه وكان متكئا على فراشه فعجز أن يقوم وأراد أن يذكر الله عز وجل فالتفت إلى الجدار وضربه وتيمم واضح؟ فقوله, صلى الله فقوله رحمه الله لمن لا يجد الماء وجودا حقيقيا او وجودا معنويا فالوجود الحقيقي بمعنى انه لم يعثر على الماء بمعنى ان الماء فقد كأن انقطع كأن انقطع الماء او كان في بيداء لا ماء فيها او غير ذلك ومعنى فقدانه معنويا انه موجود لكن بينه وبين الماء عدو أو أسد ضار أو وحش من الوحوش أو أنه في البئر يراه ينظر إليه لكنه لا يجد دلوا ليأخذه أو أنه معه لكنه إذا توضأ به لم يستطع أن يشرب هذا الماء محتاج إليه لشرابه أو شراب بهيمته وإذا لم يجد هذا الماء هل يشترطوا أن يبحث عنه حتى يتوضأ حتى يتيمم وهل يشترط إذا وجده بالمال أن يشتريه؟ كلا ثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت من آثار أخرى فالبحث عن الماء لا يجب البحث عن الماء لا يجب فقد أخرج الطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأتون الغابة فيدركون المغرب عند مربض الغنم فيتيممون ومربض الغنم قريب من المدينة على نحو ميلين أو ثلاثة منها بمعنى أنهم لو صبروا حتى يصلوا إلى المدينة لأدركوا الصلاة في الوقت ومع ذلك فإنهم حيث لم يدركوا الماء في وقتهم لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عنه بل تيممه وأيضا أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن نافع عن ابن عمر كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على نحو غلوة أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل عنه وعن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربض الغنم وصلى وهو ثلاثة أميال من المدينة ثم دخلها والشمس مرتفعة فلم يعد كذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ويوجد آثار عديدة في هذا الباب ويوجد حديث في مسند الإمام أحمد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في ذلك فلم يعرهم اهتماما بل تيمم ولم يكلف نفسه عناء البحث عن الماء واضح يا إخوة وإخوات وهذا من تمام اليسر بعد إن شاء الله وهذا من تمام يسر هذه الشريعة السمحاء فإن التيمم يا إخوة ويا أخوات من يسر هذا الدين فالتشديدات التي شددها المذهبيون وكثير من الناس وليس عليها أثارة من علم مما, مما رحم الله أهل, أهل الحديث وعصمهم عن الوقوع في كثير من تلك التشديدات ولذلك أخبرتكم في كثير من المجالس أن مذهب أهل الحديث نظر الله وجوه وكثر جمعهم من أيسر المذاهب لمن أخذه بنية صافية صادقة طيب قال أو خشي الضرر من استعماله أو خشي الضرر من استعماله دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند وذكره البخاري تعليقا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عمر أصليت مع أصحابك وأنت جنب فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا وهو حديث صحيح وفيه دليل على أن التيمم مما يوجب الغسلة كذلك يشرع من الأمور التي يجب فيها الغسل كذلك واضح وهذا الذي ذكرناه آنفا. قال إذن خشي الضرر باستعماله من البرد من البرد ويقاس على ذلك سائر ما يخشى منه الضرر لأن من خشي الضرر من استعمال الماء كمن فقده سواء بسواء. وأعضاؤه الوجه ثم الكفان ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه وهي السنن من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين وفي الصحيحين من حديث عمار نفسه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما كان مسافر لما كان في مهمة من المهمات ثم احتلم فلم يجد الماء قال فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة قاس التيمم على الوضوء ثم قاس التمعك على الغصن اجتهادا منه رضي الله عنه فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه فقط إذا مسح الوجه ثم الكفين فقط وبهذا كان يفتي عمار بعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واضح طيب قال يمسحهما مرة بضربة واحدة لهذا الحديث وأما الأحاديث التي فيها ضربتان فهي أحاديث لا تثبت أو ضعيفة وها هنا أيضا حديث أخرجه أبو داود والنساء وحسنه الحافظ بن حجر في التلخيص الحبيب من حديث أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزاتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين فهذا الحديث كذلك فيه أنه لا يجب عليك وإن تيقنت أنك قد تجد الماء في الوقت أن تبحث عنه أو تشتريه أو تكلف نفسك عناء المشقة في البحث عنه بين يا إخوة وإخوات طيب يمسحهما مرة بضربة واحدة للوجه والكفين بمعنى أنه لا يجب أن نمسح إلى المرفقين كما ورد موقوفا ولا يصح مرفوعا كما ورد موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه أخذ المالكية الصحيح أنه ضربة واحدة للوجه والكفين أما كل ما كان بخلاف ذلك فهو إن كان واردا فهو موقوف على الصحابة والسلف واختلفوا بين بعضهم البعض والمرفوع بخلاف ذلك ولا في الموقوف إذا خالف المرفوع واضح طيب والمرفوع هو كلام والمرفوع هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف هو كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بضربة ناويا ومسميا لأن الأعمال بالنيات ولأن لكل مرئ ما كما قررنا مرارا في المجالس السابقة ومسميا لأن كل الأعمال التي لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهي بتراء أو كل ما لم يذكر عليه اسم الله عز وجل فلا بركة فيه وإن كانت الأحاديث الواردة في البسمة التي في بادئ الأمر يعني كل أمر ذيبان لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر فهي ضعيفة الأحاديث في الباب كلها ضعيفة لكن يعضد ذلك مجملا بدء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سائر أعماله بالبسملة لكن هل يجب البسملة في التيمم لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك قال ونواقضه نواقض الوضوء لما لأننا قلنا لأننا قلنا إنه ينوب عن الوضوء فإذا النائب النائب عن الشيء يقوم مقامه في كل في كل أموره إلا ما خصه الدليل إلا ما خصه الدليل ولم يخص الدليل ولم يخص الدليل هنا شيئا دون شيء فمن قال إن التيمم لا يجوز أن يصلى به إلا فريضة واحدة أو صلاة واحدة بنوافلها أو دون نوافلها أو ما إلى ذلك فلا دليل معه بل الدليل بخلاف ذلك هذا قول المحققين من أهل العلم ونضيف أن من نواقض التيمم وجود الماء لأن الماء إذا حضر بطل التيمم ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أو بشرته واضح؟ فهذا ما يتعلق يا إخوة ويا أخوات بباب التيمم على ما أتى به المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وتركنا تثريعات كثيرة إما لأنه لا دليل عليها وإما لأنه هو نفسه لم يأتي بها ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا توسعنا في الدروس في كتاب قادم بحول الله إذا وفقنا الله عز وجل من الانتهاء من هذا المختصر نتوسع في الفقه وتكون إن شاء الله فقهاء علماء وفقهات عالمات نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا ويكون من حركة علمية مباركة في هذه البلدة المجاهدة المسمات الرباط رباط الفتح وسميت بهذا الاسم لأنها كانت رباطا للمرابطين المجاهدين في سبيل الله عز وجل فهي بلدة مجاهدة نسأل الله عز وجل أن يكون فيها مرابطون مجاهدون بحول الله تبارك وتعالى كما كانت قديما باب الحيض والحيض معروف وهو الدم المعروف الذي يخرج من قبل المرأة أو من قبل النساء والحيض من السيلان في اللغة تقول الحوض للمكان الذي يجتمع فيه الماء وحاض النهر يعني سال والحيض السيلان قال لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة فمن قال أكثره خمسة عشر يوما وأقله لحظة أو من قال أكثره عشرة أيام أو ما إلى ذلك فكلامه لا دليل عليه وإن كان يا إخوة ويا أخوات الأطباء يقولون عادة أكثره عشرة أيام عادة أكثره عشرة أيام والمرجع ها هنا لكلام الأطباء لا لكلام الفقهاء إلا أن يأتي نص من الشارع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر عن الله عز وجل والله عز وجل أعلم الله عز وجل هو العليم علما مطلقا غير مقيد بقيد وهو الذي خلقنا فمنه نتعلم سبحانه وتعالى فلم تقم الحجة بكلام الفقهاء في هذه المسألة ولذلك المحققون من أهل العلم يقولون لا حد لأكثره ولا لأقله كما أنه لا حد للطهر في أكثره ولا أقله قال وكذلك الطهر يعني لا حد لأكثره ولا أقله واضح قال فذات العادة المقدرة أو المتقدرة تعمل عليها فذات العادة المتقدرة تعمل عليها يعني التي كان لها عادة معلومة فإنها تبقى على عادتها سواء كانت ستة أيام أم سبعة أيام وعادة النساء أنهن يتحيضن ستة أيام أو سبعة أيام من الشهر هذه عادة عامة النساء إلا من شدت منهن أو إلا من كانت لها عادة معلومة متعينة ودليل ما نقولها هنا ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاب فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأخبرها صلى الله عليه يعني هل تترك الصلاة؟ فأخبرها صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إذا أقبلت الحيض فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، فخاطبها بالحيضة التي تعرفها هي. وفي مسند الإمام أحمد وأصحاء والسنن إلا السنن الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن استفتت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتداع الصلاة وهذا الحديث صحيح وأيضا لما رواه أبو داوود والنساء من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرض فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى طيب إذا هذا الحديث بين هذه الحديث كلها بينت أن كل امرأة ترجع إلى عادتها فإن لم يكن لها عادة متعيّنة فإنها ترجع إلى القرائن قال رحمه الله وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره كونها ترجع إلى القرائن القرائن هي اللون وهنا في الحديث الذي ذكرناه أخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دم الحيض أسود يعرف بمعنى أنه تعرفه سائر النساء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أسود لا يعني أنه أسود أدهم كالليل إنما هو أحمر قان قريب من السواد لكنه لما كان قريبا من السواد فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عبر عنه بأنه أسود وقوله يعرض أي أن سائر النسوة يعرفنا ذلك سائر النسائي يعرفنا ذلك وفي بعض عند بعض العلماء قالوا أسود يعرف أسود يعرف, يعرف يعني من العرف يعني له رائحة معينة تعرفها النساء رائحة معينة تعرفها النساء وعلى الرجال المتزوجين كذلك أن في هذا الباب كي يعرفوا هذه الأحكام ويبينوها لنسائهم وعلى النساء المسلمات أن يعرفن هذه الأحكام ويبينها لأخواتهن أجمعين ولاحظنا أن سائر هذه الأحاديث يرويها النساء وعامتها يرويها نساء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأنهن كن المربيات والمعلمات ولأن هذه الأمور مما يخص النساء لا مما يخص الرجال وسألخص لكم يا إخوة ويا أخوات بعد أن أنهي شرح كلامي الشيخ هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يرسخ في أذهانكم أجمعين ولعلنا تكلمنا في هذه الأمور في مجالس أخرى لكن هذه الأبواب هامة جدا ويجب تكريرها لتتقرر فإن الأمور إذا تكررت تقررت ولأنها هامة جدا فقد فقد وجب على سائر النسوة أن يتعلمنها لأنهن لأنها فرض عين على النساء أما الرجال فهي فرض كفاية عليهم أما النساء فهي فرض عين عليهن واضح؟ طيب فتكون حائضا إذا رأى دم الحيض الأسود الذي ذكرنا أما الصفرة والكدرة وما إلى ذلك فهي خارجة أيام الحيض ليست بحيض خارج أيام الحيض ليست بحيض أما داخل أيام الحيض فهي من الحيض بل كذلك إذا لم تر شيئا قط في زمن الحيض فهي حيض بمعنى أنها حاضت أنزلت الدم اليوم ثم مكثت يومين لم تنزل الدم ثم اليوم الرابع أنزلت الدم وهكذا فهذه كذلك تعتبر حائضا ودليل ما نقول ما أخرجه الشيخاني عن عائشة رضي الله عنها دليل ما, نقول لا دليل ما نقول ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وعلقه البخاري من حديث مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يأتينا أو يبعثنا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض ليسألنها عن الصلاة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض ليسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وهذا الحديث صحيح أو هذا الأثر صحيح والمقصود بالكرسف هو القطن فكنا يبعثنا لها بالقطن فيه الصفرة والكدرة يعني لون, لون. الصفرة هي لون أصفر إذا, إذا نقطنا نقطة من الدم في حوض ماء فإنا تعكره فيصبح لونه أصفر فاللون الشبيه بهذا اللون هو الكدرة أو الصفرة أو الكدرة هي الماء كلون ماء البحر إذا أخذنا حفنة من ماء البحر أو مدة من ماء البحر نراه مكدرا لونه هكذا بين البن الفاتح والأصفر واضح فهذه كدرة والصفرة هي الأصفر الذي ذكرته لكم فهذه الألوان خارج أيام الحيض لا تعتبر حيضا وداخل أيام الحيض تعتبر من الحيض وأما قولها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فالقصة البيضاء هو مادة بيضاء تخرج في آخر الحيض لكن كثيرا من النساء لا يرين هذه القصة البيضاء والجواب يا إخوة ويا أخوات وخاصة الأخوات أن الفقهاء قالوا إن نهاية الحيض إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف والجفوف هو أن تستدخل قطنا أو ما إلى ذلك فيخرج جافا فقد انتهى الحيض بهذا إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف واضح؟ أرجو أن يكون واضح ومستحاضة إذا رأت غيره يعني إذا كان الدم يسيل من غير وقت بغير وقت في غير الأوقات المعتادة أو طالت مدته فهذه هي الاستحاضة وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم لهذه الأحاديث ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو عرق وهل يأتيها زوجها يا إخوة يا أخوات نعم يأتيها زوجها على القول الصحيح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما المستحاضة يأتيها زوجها الصلاة أكبر بمعنى أنها تصلي والصلاة أعظم خطرا فإذا يأتيها زوجها ولا حرج والاستحاضة لا تخرج دم الاستحاضة مرض مرض ولا يخرج من نفس مكان الحيض ولا بنفس سببه واضح؟ وتتوضأ لكل صلاة نعم مجوبا كما أن من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة ومن به استطلاق البطن يخرج منه الريح من غير موعد كذلك يتوضأ لكل صلاة طيب يتوضأ لكل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك أمر بذلك أم حبيبة وغيرها من النساء. طيب دليل وضوئها لكل صلاة حديث فاطمة بنت أبي حبيش وزاد الترمذي رحمه الله تعالى وتوضأ لكل صلاة. وأيضا ما ثبت من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها أو أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجا والأحاديث في هذا عديدة أما الأمر بأن تغتسل لكل صلاة فهذا على الاستحباب للوجوب هذا على الاستحباب للوجوب كما أن كثيرا من أحاديث هذا, هذا الباب ضعيفة، لا تثبت به حجة وهو من التأثير وهو من تأثير العبادات على النساء والشريعة مبنية على السماحة لو ثبت لقلنا به لا نرد آثار النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت واضح، وعند المالكية أنها لا تتوضأ لكل صلاة إلا استحبابا والصحيح أنها تتوضأ وجوبا لما ذكرنا من آثار، والحائض قال لا تصلي ولا تصوم ولا توطئ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام وهذا مما أجمع عليه العلماء هذا مما أجمع عليه العلماء قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع وبالصحيحين أن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني في زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقولها قول من عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت استغربت سؤالها هذا ورأت أنه من الغلو في الدين وأشهر الطوائف غلوا في الدين في زمانهم هم الحرورية والحرورية هم الخوارج نسبوا لقرية حاروراء في العراق حيث استوطنوها فقالت لها حرورية أنت أي أخارجية أنت أخارجية أنت فالمسكينة قالت لا إنما استفسر فأجابتها وبيّنت لها واضح؟ طيب إذا هذه مسألة إجماع عند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى ولا توطأوا حتى تغتسل بعد الطهر وذلك لقول الله عز وجل فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوه تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله واضح تطهرن أي تنقضي فترة الحيض وتغتسلن ثم يجوز للرجل أن يأتي زوجته على القول الراجح خلافا لمن قال تطهرن أي تغسلن مكان الأذى ثم يجوز أن يأتي زوجها قبل أن تغتسل قال فصل والنفاس أكثره أربعون يوماً ولا حد لأقله وهو كالحيض وهو كالحيض نعم لما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لا دقيقة الدليل على ما نقول أن أكثره أربعون يوماً ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدار قطني في السنن من حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يوما وفي حديث أبي داود عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة النفاس أما كونه هو كالحيض فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نائما في فراش واحد مع أمنا عائشة ثم إن فجأة حاضت في وسط الليل فقامت فزع فنظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها ما لك أنفسني فسمى الحيض نفاسا صلى الله عليه وآله وسلم. فالحيض والنفاس أحكامهما واحدة. ولا أقل لمدة لا أقل لمدة الحيض للنفاس. لأنه لم يثبت ذلك، فقد يكون لحظة واحدة. وهذا الذي قرره الأطباء. ومن أراد التوسع في هذا الباب من الناحية الطبية والشرية فعليه بكتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن للطبيب. الفاضل محمد علي البار حفظه الله تعالى وهو كتاب نفيس جدا فيه فوائد جليلة الآن ألخص لكم هذا الباب لم يطيل هو النفس في مسألة الاستحادة لكن الآن معنا عدة أحكام الحكم الأول في المبتدئات الشابة المبتدئة التي حاضت فإنها ليس لها مدة معينة ليس لها مدة معينة فلا تعرف مدتها وعليه فهذه كلما رأت الدم انقطعت عن الصلاة والصيام وإذا كانت متزوجة لم يأتيها زوجها فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت إلى أن تحفظ عادتها المعروفة فعندئذ تستقر عادتها في ذهنها وتبقى كسائر النساء بين طيب هذه المبتدئة الآن في المستحاضة المستحاضة لا تخلو أن تكون إحدى هؤلاء النسوة إما أن تكون مبتدئة أو لها عادة معلومة تعرفها أو أنها كانت لها عادة معلومة فنسيتها وهذه لها حالتان إما أن تستطيع أن تميز لون الدم أو لا تستطيع فأما المبتدئة, فأما المبتدئة فإنها كهذه الأخيرة التي ذكرنا تنظر في لون الدم فإذا كان أسودا يعرف أو يعرف فإنها تمسك عن الصلاة والصيام وإتيان زوجها لها إذا رأت ذلك الدم الأسود ثم إذا رأت الآخر علمت أنه من الاستحاضة واضح؟ فإذا لم تميز الدم فإنها تتحيض كعامة أترابها مثيلاتها من يساوينها في السن أو الطبيعة بنات عمها أو خالها أو ما إلى ذلك فإنها تقلدهن إما ستة أيام أو سبعة أيام كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال لأم حبيبة رضي الله عنها وليست أم حبيبة الواردة في هذا الحديث زوجتها صلى الله عليه وسلم فل هي أم حبيبة أخرى زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجمعين. الحالة الثانية أن يكون لها عادة معلومة فهذه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دم الحيض أسود يعرف فإنها تمسك أياما هذا الدم الأسود ثم بعد ذلك تغتسل ويأتيها زوجها إلى آخر واضح؟ أما التي ضاعت لها مدتها فهي كالمبتدئة إذا رأت اللون أمسكت فإذا لم تستطع أن تميز فإنها تعتد أو تمسك تقعد عن الصلاة وسهل كمثيلاتها يعني تعتمد عادة مثيلاتها بين واضح هذا هو باب الحيض وهذا هو الذي قرره المحققون من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى وهذا الذي ذكرته لكم هذه الأحكام بها تجتمع سائر النصوص ونخرج عن الشطط ونخرج عن كثير من التفريعات التي ذكرها العلماء في كتبهم والتشديدات التي بنوها على شبه لا أدلة وهذا من فضل الله عز وجل علينا مسأل الله عز وجل أن يتم نعمه علينا بمنه وكرمه ولطفه هذا ما لدينا هذا اليوم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وإذا كان هناك سؤال فتفضلوا وبارك الله فيكم والحمد لله صلى الله على يعني كل ما كان من جنس الأرض الطبيعي التراب والحصى والرخاء والرخام وسائر الحجارة التي من جنس الأرض الطبيعية المهم أن لا تكون مصطنعة ليست من جنس الارض واضح لا لا حرج إن شاء الله المزايق لا حرج فيها المصبوغ لا يعني كهذه الحوائط التي عندنا لا هذه الملينة التي تشغل من الملزمة تشغل من نعم لذا صحيح ليس صحيح. أفضل هو اللي يجب أن نعم ماذا قلت؟ تيمم هكذا لا هذا من التشدد هذا من التشدد هكذا ضربة ثم تمسح الوجه ثم الكفين وقد انتهى نعم ثم الترتيب هنا يقول الترتيب لكن أظن أنه لا, لا يجب الترتيب هنا والله أعلم نعم هذه زيادة عليها حضور الماء زيادة على نواقض الضرر. <تصفيق> <تصفيق> نعم. نعم في تلك الأيام كلها. إذا لم تكن مبتدئة تلك عادته. لا أميال يعني قد تأخذ ساعة قد يتأخر ساعة يعني مستحب أن يصلي الصلاة لوقتها واضح؟ فهو استعجل وصل الصلاة في وقتها وهذا كله من يسر الإسلام <تصفيق> لا الأفضل أن تتهمم وتصلي معه الشيخ الإسلام متيمية رحمه الله له تيسيرات كثيرة في هذا الباب نعم هذا من جنس الأرض؟ لا مصطنع؟ من جنس الأرض إلا أنه هو محكوك لا حرج إن شاء الله لا ما قلت أنا قلت المصبوغ. لا يجوز الناس لا حرج إن شاء الله نعم لا لا لا حرج إن شاء الله الزجاج الزجاج تراب لكنه لكن لا الزجاج جنس آخر تراب صحيح لم يبقى من جنس الأرض لا حرج إن شاء الله تراب البحر لا حرج إن شاء الله نعم. إذا خفت فوات الصلاة إذا خفت فوات الجماعة تتيمم ولا حرج. كان كثير من الصحابة أنا تركت كثير من الآثار في الباب لكن من طالع المصنف لابن أبي شيبة والمصنف المصنف عبد الرزاق رحمهم الله فإنه يرى آثاراً كثيرة عن السلف كانوا يتيمموا لإدراك صرات الجنازة وغيرها نعم لحرج حرج إن شاء الله من يسر الدين نعم لا يغتسل يصلي ثم يرجع يغتسل فإذا وجد الماء فليتق الله واليوم السهوة نصف الموضوع يغتسل لأنه لأنه لأن التيمم مؤقت لأن التيمم مؤقت فإذا جاء إذا, إذا كان تيمم لأجل الوضوء أول ما يرى الماء ينتقض وضوءه وإذا كان تيمم لأجل, لأجل الاغتسال أول ما يرى الماء ينتقض عليه جنابته ترجع كما كانت نائب يعني تعرف الأمير والنائب إذا حضر الأمير النائب لا وجود له واضح؟ وإذا أرادت أن تدرك الصلاة في أول وقتها، لا حرج إن شاء الله. نعم، لا حرج إن شاء الله. يعني من شدة البرد. إذا تيقن أو يعني غلب على ظني أنه قد يمرض فنعم يتيمم لا حرج كما فعل عمر بن عاص رضي, رضي الله عنه يتيمم حتى يستطيع يسخن الماء تيمم واحد لكليهما تيمم واحد للغسل ويدخل يندرج تحته الوضوء نعم نعم هذا يذكره بعض أهل العلم و التيمم لبعض الأجزاء وغسل الأخرى هذه حديث صاحب الشجة حديث صاحب الشجة بعض أهل العلم يصححونه والبعض الآخر يضعفونه وبعضهم يصحح بعض أجزائه دون بعض كالشيخ ناصر فإنه ضاعف بعض الكلمات فيه وصححها أو حسن جملته على أي حال يعني غسل بعض الأعضائي لا لا لأنه إذا تيمم خلاص إذا تيمم لا حرج لا خلاص انتهت المشكلة حديث صاحب الشجم تريدون حديث صاحب الشجم حديث قتلوا قتلهم الله وَلَا سَأَلُوا إِذْ لم يَعْرَمُوا فَإِنَّا مَشْفَاءُ الْعَيِّيِّ السؤال نقرأه حديث صاحب الشج عن جابر رضي الله عنه قال فرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم وثأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالله فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال العي يعني قلة العلم الجهل إنما كان يكفيه أي تيمم ويعصر أو شيء أن يتيمم يعصب شيئا شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده هذه الزيادة ضعفها الشيخ ناصر